سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هذونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قَلِيلاً